وانت اللي بعد انا قصده اتحط حته دي بتعمل ايه تراني قالك الكلمات وعمال تديني تسجيل ولا ولا خطا معايا يبقى اهم حاجه رشفه معايا مع صلبه في الجنب دي كويس قوي جميل لو دخلت كنترول عشان ما تجلبش جرب سيارتك تعمل ايه تاخد الكلام اللي احنا قولناه في الموقف الدرس التالت لازم ما تنامش لو حد جرفان طبعا في نادي بتشتري فيهم حاجه العيال لما تيجي يكتف عليه ده فيه كفر وانت بتقول لي ما توصل ايدك يا اما تجيب جوانت بقى يا اما عيب. يا اما الصنط العيانين اللي فوق دي اه هو ده طب يا بتاع مين طبعا جه من سنتين ب 3 جنيه و 4 جنيه دي كتير قوي يقول لك ايه بقى رايتونسكي بيتكلم عن الدرام سؤال ريتينج يصيبك يصيبك كرح ملعبة من خلال قالت عن السابق انت هكتبت بيبعا لو قالت عن السابق انا عاوز منك صف 8-62 فقط صف 8-62 كلها كده قول لها من اولا الاخرها وهكتبت بيبعا قلنا مع ذلك انتبيروا الكمين والله هكتبت بيبعاناتهم بتتدايقون بيبعا تبتنا عاوز منك تبا لو قالت عن السابق اكتب صفحة دية ورثة فعال البرتولوجي قمت بكبهان حديث ده لنعوده منها رائح أونسي تي فيه أو تنزحان نسل نتحاول منها ده أول نوع من المائت اللي هو ساكاكس تسجيرا ده نوع من المائت اللي اسمه ديمو دي, دي سوكيورا كان مو ديمو دي, دي سوكيورا بلايه لأنه بيهاجم الهيس فوركي بيحب الهيس فوركي The evil fish is grand to hear for it. Keep the sword to abdomen. The keep for the sword to abdomen. At the song to only keep the sword to a minute. Four birds of lake. Adhima. The Mahadir Jitana Kitru Surawa. Abhittula, Adima. بس نهي البيدي فارد جنوم هاي بسطور مدرم في نجرة هديلة الجديدة لتعاقوا ايه من الأبضل بتاعه استريلز عادني عامة ديموليك في كتيرورا تعمل لك الديموليك دوه نفس الكريم بتاع مبطوطة مروسة تتبع حاجة مروسة كونتك نفس الونة بالسكابل بس مقرد هديلة الهيركوليكيز بيشة يعني يعمل لك اكني رايت ليجين اكل يعني ايه هو الاكل هرمون الشبع يعني اعمل لك اكل لايك ليجن ده انت بتفكر نفسك عندك حد الشبع لا انت لو استحميت ونضفت كده كل ده هيروح عارف الفرق من هرمون الاكل الاكل هو حد الشبع اللي انت عارفه هرمون وفي فرق من دوت بقى اللي هو فرزاتك بقى ده موديل عارف اكل لايك ليجن اللي هو بيشتغل عند ال الارق الظاهر عيان ده دي عنده ديموري يعني نفس الكلام يعني خد من الهيرتنج وتشوف تحت المايكروسكوب على منظر ربنا جاوا ايه كده ديموري دي دي مع رسمه خريطه البيانات جمعت البيانات معايا تعالوا بايه اللي ما قلنا اللي قبليه التحكم بتاع خالص 10 زي ما قلنا في اللي قبليه يبقى الديموري في سكيدجول بالضبط لكن المنهج الجديد ده بتاع الفطار فانت هتعرف ان ديمو دي هاجي من غير سبيشل سلاح عايه اي حته بتفقد دي غير كده نمتوا داينك لا جيت قبل كده ديمو التبديله بنفتح هناك جيت ولا ماضى بس ايه اللي يمنع اني بقول لك هاي اندموري كل الموضوع كله الموضوع الله واعلم ممكن فيه ان رايت كونتر اي من التيمو عادي هو كده الزر ده حتى مش عارفه ايه ده اي حاجه غريبه اي حاجه مش بتنقل كده الموضوع ده اضهر من ده اوبشن تلون دي كول اكس ام او سي انا بقول لك حجاموسي تقول لي ايه لا تقول لي نوت ايه كده بقول لك تربكو لا كانوسي رد عليا وتقول لي نوت ان ايج ودي ده حاجه مش موجوده في مصر You have to go. You have to go. You will be drunk. You will be drunk. You will be drunk. Not in easy. You will be drunk. You will be drunk. is going to يستندوا كلين اللي كانت طب ما جه طبقه ودران طبقه وخيطها وعامله خافه فجرينها اللي كانت تخيط فين دي بتوصل للخياش طب على مين كان هو الكبير اللي خيط عندك دي مين بيقول لي ولا حامد فاكرين انت تعرفها لما تيجي بقى تقول لي غلاسه في الخياش يجيلك انتهاء حاجه دولا درايف اون كذا دكتور كذا دكتور طلع فينا دكتور طلع فينا دكتور هاي راغله على طول عليها كثير شيء شو بالبولين شفت دماغها شفت دماغها على انجل شفت درا مطبق بقول لها بتعمل شيء قبل بتزيد وتشرح فهمت ولا هذا ابو نوع الشيبا في جبهه ثانيه دكتوره اسمه سيجر مايت من على الظهر يبقى عندك اتنين شيجا تخلي بالك والاخرى اتقل شيجا يطلق عندك اتفل دلع الثالث تاع الشيجا المايد ريز باك ريز باك يعني شكل الباك ثم ريز باك لأنها الباك ده مايز ده ثم العرقينة هو قدامك ريز باك باك تفل على الباك احطيه بي شكل الغمي يمنى؟ اولا يعني يعني ده كم رك؟ البقه اللي هنا في صفحه 110 اللي جنب رك ثلاثه تاني حاجه ايه؟ البياض سبب الامطار كانت بتضمر الكون دي كبده ثالث مرحله الثلاثه دول عليه ايه هي؟ لونها احمر يا اخي فارض بس طب ليه بس بس وكان رك كده يعني ايه يعني دي ماهي منظره يعني ها؟ يبقى انت كم قلت حتى اللي بقدري حاجه كان لونها ويبقى ايا فيلك بقى تبقى اغلطي بلاك يا مريك تبقى اللغة بلاك يا مريك وطلب نوم حاجة معه تبقى شبك معايا بقى تبقى معايا وركز اول اوز الاول ده والك تبقى اغلطي والنم فري ليبن يعني فري ليبن ما اغلقش اي حاجة ما انفرزتك ما اغلطي لك عجلت الصرف الارتبال عما خارج ياكل سكر ياكل مالح ياكل اي حاجه وعين عينك انت خالص انا بقول لك لكن انت درسته ليه اللقطه بتاعتها غلطه اللقطه بتاعتها هي اللي بتدور لك بتهاجمك ايه اللقطه بتاعتها ولا اللي بتهاجمك عشان تاخد بنتك في هجوم تنط في ريشه عشان تيجي بعد كده 2 يبقى لازم بقى تعمل لك اسات وبتقرصك وعلى فكره في قرصك اول دي بتاخد ده بتاخد ايه فيشن كريشن فيلو بلاول قرصك بضله واحده في حياتك مره واحده في حياتك بتقرص وتاخد منك الفلو ده عشان تددي نيم وتحط الباسورد نيم ونك سيبك بقى من الحلقه دي بقى لازم ممكن وهي بتقرصك تدخل لك ريكتيا ما ريكتيا اوردينتي طبعا لازم جمعه أورينتالي أورينتال، أورينتال يعني إيه؟ شهر، مجلود في اليابان وديه نتحدث عن طلبك يا ساموشي حاج يقول في كتشة، لازم كتشة أورينتالي طبعا صح؟ ورديك ما قلت كتشة أورينتالي إذا خلت كتشة أورينتالي تعمل لك مرض اسمه ستراف طايفس ستراف طايفس بالنسبة لعدك اسمه سو جانوشي فيها كاتب دي اعمل كده هنا تقول مش تاخد تام تام سطو جاموسي سطو جاموسي بيبو اللي هو الدرافايل فاهم يا ركز بقى في اللي بقول لك بقى ايه ركز بقى في اللي هقوله بقى احنا قلنا ناخد الدور الصماد ده مره واحده بس يا انس تحدى لو ضربني يا انس تحدى اذا ضربتني لا ما الجدول ده اللي كده ده مين ده يساوي عندي طرح غير العكس فانت لما تيجي تقول هي فرق ما ده احسب بيساوي عندك على طول طرح غير يعني غير ما فاكر لازم كده وجلزم ده مين لازم عطنته كده ممكن الرتق الارضه مدخلناش في اورجانيزم يعمل لك فيشنج للمطاي دي مش صعب ايه اسماء النهارده تايفس بقول لك تايفس فات قبل كده دي ميك تايفس دي ميك تايفس هنا كده اثنين مثلا كلاج تايفس بقول لك تراب اتش تراب اتش قبل كده دو ماتش اتش داون اتش برين اتش طبعا تركيب بانك سويت المهندس صنيج عمل لهم تجميعة ايه الحاجات دي بتعمل تي في وقل لله بطريق الوضع في الناس كي تحت واحدة من الناس مرحب؟ كان معظوم انت مشكلة السبتين اللي قبلك السبتكبار اللي ما تخلي بالك معايا لو باد قليتك مش عاملها تقوم الشيجر و السبتك هتتكون على الشيجر فيه في السمع والمرض في البنزيز ووقعت انت في السمع وشلت البياناتها ودي تقول لها الثاني نوع مشيجر السبت بيهن العاصر عند اكتفاض اكتنين يتبعها و السبتين مطبلك لها صعي كثيرا وانت ماشي مع الله صعي كثيرا تنين مطبلك لعرفة صح؟ كده فانا قبل لعرفة مطبلك عضل تأل بنمت فأر فري لابن فما دعم تقول كلمة عضل أو كلمة عضل وانت نازل تألو الكسم حتى تكون تترول الكسم وانتقول لها كلمة هنا الشيجر هنا الشيجر ميت هنا تفت بشأو كلمة عضل تأل بنمت فأر لحد ما تنزل لحد اخر الصفحه ما في كنترول وهترسم ساعتها الارضه اللي مكتوبه ورا الارضه مكتوبه عندك الارضه بتاعتك دلوقتي التليفونك وراها هترسمها عامله زي الدائره قدامك وفي شعر طالع من جسمها ليها كم رجل من هنا الارضه 3 وطلع لها كتف كده مش عارف بيتكون معايا كده زي المقاييس كده نظيف وجرافيك بتاع وقت بقى الكونفيجر السؤال سهل قوي خفيف جدا ممكن يضيع منك درجات يبقى عندنا 3 في المايك طب طب في الجروب بيقول اكمل هل احنا كده خلصنا العرقميه ولا لازم نخلص العرقميه ده ليه انت شايف رقم العرقميه اسمه ايه بورد بيوني هل دي بقى عربه بكده ها لأ حاجة يشوفها عرب الحقيقية عادي كده اه اه اه اه طبعا ربنا ان شاء الله كلكم بعد ما تنفضلكم طبعا كلكم طبعا كلكم لو كتا جميز يعني ان شاء الله ان شاء الله اضع ان ترسكي طبعا لو كتا مدين وكتا كلهم نمشي ان شاء شئين يعني اه لا يحلى أن يكون يشلوا وقلوكم بعد الجيل شوفكم أحيان العربة معين بكت تدوها في البيت بعد البيت بكت تدوها في الروس وعلى حسن بص ربما عاية بصين العربة ده في الدول إيه طرع منه خودة؟ ايه؟ ده بيقول لك هي كده بتعمله على الراس هو التقع يا ابني نص خار ضعف كده لان انت بتطلع حتة اسمها كده الفلورة بس حتة صغيرة اسمها كده الفلورة في, في الاربع دي يمكن تقول لك اه وده يديك كل عباره اكلومي لحظه تطلع عندك اكلومي سبعه او قلب سبع وخات خمس ورع رفاعيين القدام 12 حته الارض 12 اهو سبع رضوه في ادامته الطبيعيه والخامته بتاخد اتفاق اسمه تيلسون بتتربط ببعضها ده طبعا انه ده نبدا فين جار اللاذر كده دي يجوا يعرف يجوا يعرف ولا بجزء الليل على الرفاع ديات الخمس ثواني دول هو متحرك فين ده ممكن يخلي لك ايه في القيمه ده يبقى جنب الكابيتور جنب بقه على طول لو اتحرك ايه لو حت تعرف وضع النجوم بقى الجزء اللي متحرك ده بيبقى رافع لفوق كده ممكن يلبغ كده وراجع فين جون لاك لو روحت ان شاء الله فاست ان شاء الله يعني يقول لك نام وانت مرتاح وما تخافش انت انتها تلعى اهل ازاي التنسيدي في شقة عالمك لكن ما تهدأش منها ما تهدأش منها ليه؟ لان الاقرب مش هيهجمك الاقرب ما يهجمكش فيه اللي كان يدفعها عن النفس خواصيل الدفاع قابلين ليه؟ كل اللي راسك تمنعك كله بيهجمك ويروسك عشان يمسك منك ده معوز يأكل لكن الاقرب عندك بيت لما اقول لها ابن عبده بقه اهو بيأكل الفريسة بتاعة اي فرقل تاكلها لكن هو يروسك ليه؟ عشان يدافع النافس بس معايا؟ لان هو بيأكل فوقه هو يأكل عايش فياكل بيأكل عايش لو انت نام عن سريك واعرف مشي عليك ولا يحمي لك خارج غمّة كده ولا ديك لك خارج بس معايا؟ بيجي يروسك هيروسك ليه؟ لعشان يدافع النافس بس بس ما بطل منك بس لما تسالك إن شاء الله حاجة واحدة بس كمال وانت نام عن سريك ما بتتقلبش انك لو بتقلب ممكن تدوس عليه ويبتقنى بالهجمه المتعجم حاجة تانية بس بسيطة لما تتلبس يدوبك بص فيها كويه عشان ما يكون شو عالم بتلبس يا يوروما متنافل على تدوب غير بس الجازمة بتاعتك بص في الجازمة كويه عشان لو ممكن يبتقنى بالهجمه لكن في الجازمة فينا بيضوت عليه ويبتقنى بالهجمه مش عاوز ميتك اكثر من كبه تنافل ما بتتقلبش خالص عن الشريف خليك فريش جدا وقعد كده غادي بلقش فارس ولا اي مشكلة معانا؟ ذلك هو العقرب العقرب بقى يقولك ارسدو الارض العقرب يقول رسك اذا ادخلك البرز من بداعه تبتل مثالي جسمك ينمل وزي عرق معانا؟ ويجي لك انفرزيون في معظرافك جدا يعمل كده دي نروح النهار تبع كده طب نيجي نعمل لك كانتايت في السلامه ربع تعمل اكل معايا طب انا بحذرك كويس والعرب ده عرب كذا واحد تقريبا قبل ما يروحك لو جيت التورشن الموجهه لك بسيطه قوي ممكن ما تلاحظش حاجه ممكن هي حاجه كده لكن لو انت بقى بقالك يومين طايره ومعرفتش حد حد خالص وانت اول واحد يروحك ممكن تنك كده بتشيل هنا ربع ده عمري كده اقول لك ايه الجدول والوحات والنهج دول حته عربيه المحاضر بيروح يعرف يعملوا عباجه ده ايه <أش> ها بيربطوا كده بيقولوا ان في بيربطوا بروتمن ولا دوفتا ديتا الار صح ديتا ده اللي بيناقش في ده بيقولك يعني اعرف عارفك من هنا تربط سته دور ثاني هنا كده ديتا هنا كده مش هتعرفين ثاني ما يجيش على فكره وليس ديسه مصف كلا نوعا بروكس ما يابدل الهار ها؟ عدل هار هو بروكس ما يابدل الهار ها؟ وانت مش عال بروكس ما مدسكل ها؟ وربط هنا وربط هنا باعدي وقابليه قالت ونتين جامل كده ونتين بقى دوسه طعب في الشاردة في الشاردة تعمل كانت جاملين دي ومعاد توقس ندور وياليش بقى طعب بقى طعب في موصن ترقى في البداع ده وفي الجام ندور وكاتفه يتبعى بالعين على أهل الوحدة للتحصيلة عشان يبدينه الانتي دول معايب؟ ما يقوم بشي لسه عاد يانا في عربة دي يبدينه الانتي دولت حكيث الانتي دولت دولت ثمه وثلاثة أولاً دولت فعلاً دي أول حاجة في كل الأركنيدي ده في دولت لاربي أو بيدي بيرس الانتي بيرس لاربي بيرس الحضر بيدي لاربي على دولت في دولت زي إيه خطوة بيديها بيولن كل الصايدة من السالس مفاجعين يتبانيش فليش فليكم زيني اضرغوا لتعرفاتهم هولي يولي اضرغوا جوية طبعا تلكم عارسين الهابت بتاع الكرب العربة التمين العربة افتر في التلزيشف يتاكل جدهة و لما تتخلف بقى الدرج بدلت حطومه على الرهنو تتخلف بقى عارسين درجة حطومه على الرهنو و هي مكتب تتخلق فيه و طول ما هي ماشية تأذعل فيهم كتاب ده بيقول عليها ده دي بنت بتبيع عبوبه ويا ربنا ويا رب منهم كده عشان يديها رضا عشان تعيش ها تخيل العقار ده كده يقول لك ايه عقار ده دي بقى مش شركات اللي بتكلمك بس عرفت تاكل جزءها بتاكل عيالها يلا وقصيته والقدر زي ما انت شايف جدك عارف انا مقسومه على ارقام مش ستات خالص بقى مراتو بقى كل يوم بقى 3 ساعات كنت بقى شاد زي كل كده حر الجو او تطب الدنيا كده وجاي تاخد نصيحه تقول لك الجو ويستنى حد يقول لك يا ابني ده عربي عقيق ولا ست في البيت <تصفيح> <تصفيح> قال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و... و... و... و... و... انا عارف دم جوزا لا في الشمس واسع ربنا الجو واحده في بلد عقرب بقى طبعا دي جامبر هتنسى تقول لك طبعا في الكلام لكن ده ده انت محطينك واحد بقى واحد اطفال ده انا على عكس طبعا واحد ثاني زي كده اا الاسبوع كل مكاتب رياض خارقه للامتحانات لكن ممثل العقارات ايه اللي امر عندك الامتحان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 وعيصاً الكراتيشيجا ديه كو يرزق أنتني ماتنين؟ او الخالق وعيصاً ديه من صورت وخايف ديه يرزق لدي عندك الناس الكراتيشي عندك الحاجة الوحيدة في المنهر طاقته ديه بردوط المية ديه ووتر كلي كلكم عارفينه طبعاً عامل ايه؟ هكذا في سلم الأولين فقال ليه كيف رسولك توقب سو من قديمة انا عارفه في قورة كده كيف رسولك توقب سو من قديمة ليتو برضو بقى الثاني لأربع برض من لدي قديمة كل ده الكلاب بعروفه في كده لان الجديد هنا ايه ان الميل نقب من ذاته خمس حتة 5 سيجمال والميل بطنها أربع حتة 4 سيجمال الله قوليك انت بنقص على سيجمال منه ديما طب اعوضها بقى خليها بقى اغلى احسن من الميل كمان بحطها في الصين على بقيت جابو ادج كده انتوا عارفين تعرفوا البروتولج بتاع سايكروكس البطن بتاع الميل خمسه الطفل ده لازم يشيل سيجمنت عشان تعوضها بعد كده في السج فاهم ان هم هدول اول تمام كلنا عارفين ان السايكرو دي اي واحده بس ميديال اي وبعدين كده خذوا سايكرو نستخدم سايكل كده لمين واحده قصدك أسأل... تفكرتني بحاجه الاكثرون اللي كان فيها عين واحده سايكل فيريس سايكلو بول دي عين واحده سايكلوب. سايكلوب ولا تتبع الانتين سايكل سايكل ده سنجل ولا جمع بقى سنجل كان سنجل كوبر دي بقى تاخد هاي كوستر سايكلو كوستر دي بقى جمع بيقول سايكلوكس ده سايكلوكس ده كده كمان بنعمله تبعت سايكلين هنا كان بتاع المحطه دي البوست كان بايه طب البوست مطواي ده كان كلاس مينسز كلكم عارفين ان ده بيعيش فين في 12 بار والكنترول بتاعه خدناه قبل كده وانا صراحه قلت لك كان فكرينز قالت من تلاتين قال لك رايت اون سايكل ففتكر رايت اون سايكل ففتكر هتكتبه له ده رقم 200 و 300 مش هتكتب لي مقول الدكتور خد البيانات وعريض وجود بين الثلاث بيانات البحار دي وبعد كده تشرح لي الخصائص فباخره هحط هنا في 3 جي بس بص يا ابني طمو والراجل عجب والكلام دوت ما اعتقدش يعني كده ده رقم كبير قوي لو اتكلمت انت كده ما تقدش تشرح البروتوكول تبعنا طب عندنا صباح الخير وانا لانا ما ازولتش لحد الوقت في كل الارث رقودة حكين حد شفرهم والاول خارج وثيرا في ميليكا الامبورتنس مؤجل وذي الوقت الكنترول بتاع كل الارث رقودة مؤجل هسا الجاية انساء الله انا جمعنا في الارث رقودة كلها كلها ومهزنا احنا في ميليكا الامبورتنس الكنترول كل ايجنزات من فغام رجال لان سايق اي فاتوره بتاع المره الثالث اللي انا باجيها بيقول لك في منه apparatus الا بتضق الايه الاربعه قوه ده متماسك في متوسطه لو كمريكي بتاع الفورم دي لان الدين التونسيجي هنا غير ذوبه ينفر على درجه المطول ويتبقى ثاني اواره تتحول لتد عضله دينا كونفيج ده هو الملف بتاعي عندي الادرس في ال اي انت دي نيم النيم بتاع الادرس بنسميها الكونفيجر راولز للتشكل في التيم النيم شكل الادرس بالضبط بس مولر خالد 3 6 نقطتين هقول لك شكل الادرس هل نجم تحول ضد قط ولا تكبر بس تكبر بس ده وانت عارف ان كل الارض ال6 هكذا دول ليها كام رجلين الارض لها 3 اكيد ان انت ضيع ليها كلام انا بحاول لا اكبر بس ترت نوم الاتسايكل عندك يقول لك القطب بيبتدي اكس والاخر اللي عارفه النار بتدي نم النفس بتاعها مطلعت الاثنين في يبقى دي برضه 2 كومبليت مثلا مكونين لانين شكل اض در ما اتفقنا دول ادي ده على كده الخطوده الخطوده هنا كام رجل كوربر دوفلكس من الاض الطوليه اربعه الاثنين في بعضها عليها اربعه ما هي لايك سايكل هنا تفر على الكوبري دي ايه بيقول لك هنا فيها اربعه القد قد تبتدي اجل لكن دي ينفع على طول لكن هنا الادابت ايفلكت دي ربعه وربعه دي تدي نام كل دول الارقميده اوستيشيا عاد بتشيل كلمه اربعه لما اقول لك ان القطب ليه اربع رجلين أجل والنمف ليه اربع رجلين لانها زيها لانها بتنزل رجلي بلا كم رج 3 اربعه رجل تقول ليها 3 هيد أنا بقول لك كل الأرث الهوضة الدولة التي انتتعها بيكون Incomplete Metamorphosis Incomplete لما فيه إيه except الـ الـ دكرة والـ والـ سيطولات خرار of the except الزجاجات اللي بطير والثلاجات اللي بتنبخ لها البرادين اللي تنظل بلسي Incomplete Metamorphosis فيهم بلوبة كلا تشاهد طيب ايه المطلوب مني في اللايف سايكل بالنسبه انت حي مثلا يا انت عارف هنا وقال لي رايت اور مثلا اي حاجه اكتب كلمه بسيطه على اللايف سايكل لو قال لي مثلا اي حاجه بدونها كنا بنتكلم عن اللايف قبل ما اتكلم عن اللايف هقول له اللايف سايكل عارف ايه من بلاقي انكم بيتكلموا أنا أحسن غالبا فيها كويسة قال لك مثلا أي حاجة تستمس قلوا لابسايف بتاعتنا قدرت إيه ملاكبة دمت إيه تمشيك هنا مطلوبة كلم عن أي حاجة هنا خلت أي حاجة مدورة قدرت إيه ملاكبة طوضة كنت مدورة كنت عاديت تكتبتين وطم دورة حتى درجة خوية كده التبادل بداية خاطة أنا مش عاوز أعرف منك لك. لكن فيه تمشيك ثم تغني ملحك اضغط هنا بقى اضغط لا دول زي ما انت شايف كل المنهج بتاعك 3 بايت خالص الذكره والسيشناتره اهو اللايس والباجز اهو بايدي المنهج كله عندك اهو بس كده اضغطك اي واحده من دول قالك اتكلم عن بتاعها مثلا كلمتين ثلاث سطور كده انت ماشي صح في الاول دلوقتي ايه المطلوب مني في المورفولوجي بتاع اللايشينت دي اولا بالنسبه للموسكيتو نموت لازم تعرف المورفولوجي بتاع كل اللي هيتفرجوا القرض والاغ واللارفا والفيوبا اديني تابل عندك واحنا رسمت التابل على السبوره وده احنا هنفهم الارض النموذ ازاي الايه ازاي النهضه ازاي الفيوبا فين لك المركب الذاكر تذكري قوي ده فرق الله فيهم من بعضهم تذكي قوي عن تذكي بقى التذكي قوي ده بتاع ترص من الاربعه تكتب البيانات طيب تمام بعد كده سعاده الباشا بعد كده لو مطلوب منك مطلوب فيه بعد كده القضم بعد كده عندك القضم هي مثلا الضغط الا في التكست يهمك برضه في المحاضره بتاعتها شكلها هناك كده اذا كمصولوجي انت في الامتحان هتركن ايه وكيف البيانات دي ايه على مصادر كيتو قلنا حاجه بين المنهج اللي عندك الضغط لكن ممكن غير الضغط من بعض الحاجات هنقولها دلوقتي مع بعض هذا التويد اصل هل اقصد اصغر بايت في كل اسربودا تحت مين ماستر كارد ومن قطاع وان وي عشان كده نيجي اسالك رقم انت تعرف الربودا ان ايجت بطاقه طريق للاستراحه تويد يا ريتني بعرف ان ماستر قطعه اسبوع ثلاثه ايام ثلاثه بناها دي كده ديفاين كود وراها على طول الدبان وراها ما فيش مشكله ده في اسبوع انا عندي مين يا جماعه خاطر خالص طالع اسبوعين عندي مبيسه مين طالع اسبوعين ده فاضي بقى عايز اخصع شعري شعري ده وراحوا فاضي وانت اللي تبعالي اللي انت تعرفه كويس في الدبان ونموت الدبان عندك مصر جوه انا كنت عامل لك كام اسبوع اسبوع يا ريت تعرف يمكن بنجح حاجه كده قال لي بانك معادي احنا بذكرت في الارس الوضع دي ليه؟ هكيكك انه دينا دي امراض كده؟ بجيك منتحاني وولك بديك الامفورتنس كانت اي حاجة بسوء برحته بيقولك ايه بديك الامفورتنس بموسكيدوس لفظه مصر, مصر, مصر بديك الامفورتنس اي حاجة انت وقتها بك ذاكب رقم واحس باعات من ذكرتك ميليكا الانفورتنسة لأي حاجة لكن احنا ممكن نغلص عليه بقى لا اقول ان احنا اقول لك ميليكا الانفورتنسة بمسكيلة مثلا حتى تقول لي بكير بسيستامي كذا الأجيس كذا الانوكليس كذا امسل يجب ان ذكرها بالصوت ما بيدي مدهك كله مش ذاكي فانت دين تسويس زي ذاكي تولي السامة ان هيبي بقى تتخانق قلنا ان دفعني الكود بتاعنا الكود ونعمل ايه قلنا تجميعه متغيره فانت ممكن تقولنا تقولنا ايه قيمه الجديده اللي بنقلها للارغوب فترى عارف انك انت الناس اللي انت في راسه في واحد سبعه طب, طب انت بقى احنا ضربنا لك كل اللي كان الكود طب يا and still it won't talk to him. Had enough there only happened... Mosquitos say they didn't go to any birthday. Who's going to grow sapと思is...? Ha? Forced by Wagyi Don't jump into you call this? Canteые ها؟ مانتولي لأ أضارتي ومانتولي لأ كم إسلام فلوكتازم؟ نوالو نوالو فمن الماسقب تنيل إيه؟ المثل إذ جمتعي الثمان ديانا إذ جاربا عني مدودة وارمان مدودة نظرين إمتعتني الظليا في الثلينانا إذا نظركت ماركزيب أسكاري سترايبولي الثلومي ستكواري إذ جمتعي الثمان ديانا اتمنى تدوكوا السايد ايلو ايجيز اه لكن بليز بليز نو يبقى كل الدببان اللي بنتقال لك بمنج هو اللفه بس كل الدف البليز ستان انفيرتد يا نادر ليه هطوته الاولاني اكيد هايبلندس لانا هطوته المنيو ده واي فاي ديجا كرائينا ترى جداث الهات البراداي Лайф? Ла. Саймит? Ла. Текст? Ла. Майкс? Ла. Скорбин? Ла. Кл'яркида мути лакшу на менті, якщо воно енті шайд. Тобто дейди до Сайклопс, милла ктабли, ясно, храпин зі. Дейди дейди мути зима смай? Тракан, ясно. Тебя? Ваше дейди лакшу. طب ما انا طوم كنت جايان اقل الكتاب من ورا بقول لك امتى لو قعدت تحفظ التجمعات الافكاره في اخر الكتاب 10 سنين دي ضاع ضاع دماغك من فاكه اقولها لك 10 سنين وتيجي واحد يدخل الامتحان كله داخل في بعضه على كل ما انت بتذاكر في كيف انمنت هذا طب ايه برضه ضروره البكتيريا كل واحده مش شبهها تبقى انت ماشي جمع في دماغك مش طريقه الوحيد انا كتبت جاوب فيها في امتحان اي تقريبا لو فهمت تحفظ الاخر مش هتبقى او هات الاخر ببعت لك تجيب الاخر الاول السايكوت انقل لك ثلاث جينات والليين ثلاث جينات معايا والمنطقه دي بتاعه النيت في الارص طرامه بتطلع من الشناعه على طريق ستريت كار انا بقول بلادله كل الشيء المفروض بلاني عندك لانا في 2 اسره في دماك في خلاليه او ثابته ماركونيلا لو لو كده كده بلادله غليه هنا غليه هي قدامك مذا واخد اي بتاع اي دايتاه وماشي كريس ترايدين سايت ترايدين طب نخلص عقبال ايه البروتوزوا الجديده في تيب الاكتروبوز البروتوزوا البروتوزوا بياخد <تصفيق> 10 جنيه المشكله في الملاريا بتاعك في الملاريا الملاريا في الدم ماشي في الكتر في الميز مش صغيره ال المسكر What? How are you? He... ckour. I want to take it. What's that? You got to wear the Physician of the Pharmacy in the nächsten qual Beispiel mediator JavaScript skin Source is if... full well, most criminal war. As a result, palmish andplets, but not holding a breakdown of romanticism, then the only way here palmish and..... So this dog will be but he has to have the romanticism and with the はいvreariat said, He said you for that ليست البندوره لا لايت البندوره احسن اه يا طوفان البندوره دي بنزوم وندوره كروزي ورشاقه دي ها هيك غير البندوره ها ده بيزودها حتتين بيزيا كده طيب اخذ حاجه خمسه جديد ده ولا خمسه جديد لا انا مش فاهم حاجه طب بيعني ايه كده مش عارف الكتاب وهينزل بسرعه ازاي لا مش لا لو بتجمع في الورق مش عارف تجيبها باظت ده كده طوعه كده اه يلا ههملي بقى تاني كلهم كده هم برضه انفض تاني انا عايزة قوم والله لا يجوا ضوء قامت كده انا ايه على كده ااا لازم الهاليا تنزل دلوقتي البنت هناك في Voilà. Euh Et les bottes c'est que j'ai dit. Bon. Ah, il est là, il est là, il est. Je sais pas. Non, regarde tes yeux. Oh, il est. Euh يعني فاهم ليه اللي في ال محمد عبد كان دي مشكله مشكله ايه المنطقه فين التبعه اللي هو طب طب دي كانت 18 جرام تقرا اوط يا جدع يا اسيا لا يا هو ده بيهبل كده الساينر جاب ديولوجي سياده انا هو بقى دول موت انا هجوم عملت صوتو ها جديد يا اتس تو ما تعمل لك شكل كده لا لا يا سباك رجلك الجديده مفرونه على لكن سير نعمل تشغل زي ما انا نعمل ايه يلا ان شاء الله та برضو та отіле киче ده دي واحده هدي اول الاخر كده جبت يا انا سمعت كده جبت الاول الفريين والثانيه قلت لك واحد في التكثير ده اللي انا عايزه ماركت سياسايد او مشير سايكل لايف بتاع عندك 2 ريتشال في اللايف يا هو ده اللي بفرجيكي 500 طب والكره عاد ماركت لا عندك بقى التيكس هاتيكس جبت كده جبت بكثة <تكتصوي> بكثة بكثة وبعد كده الامر محايل عام باسترون ربنا التاموسي كمال لكثة ديها اوهين تاتي التاموسي وكثة كدهات ستة لكثة ديهين لأرسنبول واضح انك لازم متى بزاة كده تجمع تجمع عشان خطيه وانا رأسو تتبهم كده وانت متى تتبهل لك ستا عم عام في الاتحان أراضها بزاعد وانتردت مشكلة انت دلوقتي بقى بتعود نفسك من دلوقتي مش هتيجي لك ان انت هتقعد بقى تفكر فيهم لا انت من دلوقتي بتجيبهم انت عايز سؤال كده بالشكل ده انت تقولها انت كده الامبورتر بتاع الكلفره او لا عشان هي تجيبها لك مستوردة ضربت 100 على طول بحاجه بقى يلا نتكلم طول بقى والده كم اشتغلت من الارتبوط اللي باعه ان ديس ايه الارتبوط اللي انه امراض لأس السؤال مهم جدا الامراض اللي بتقيلها الارتبوط بتنقل بي كاريكالي ولا بيولوجيكالي بي كاريكالي بي كاريكالي بي كاريكالي سؤال للحاجات اللي اتجاه ميكانيكا هنا رابور ديتين اعدام ميكانيكا اليمين مطقه مطرص صح نقول ايه الثالثه بتاعتي ده انت مش بتجيب ايوه يا بيه سايمنت 7 شوف لي متى الساينت الميكانيكا عندك بص بقى كل امراض الاثنين البايرال ما عدا 3 2 و 5 والكارت ترانس تاين ودي بنعملها في جاليتو فاير مين في ثلاثه دول بننقل ها دايركت بيكانيكال دايركت الميكانيكال السمكس في فاير فاير ليه بقى دايركت يبقى <سيح> عليه السمكس دول السمكس دول نص عق بتيجي ان دول هو في دلوقتي ولا بنعملها على طول فاير ساعه في هات تعال المعسكر ماسبا ده سامين ما كواليتي اللي حطت من نقطه الاكل وانت تيجي تاكل ولا في قدر حطت وقعك لو اتلص ما لهاش علاقه بيه خالص حطت النقطه الاكل وانت تيجي تاكل ده اسمه ايه دايركت هنا في وسيط اهو الاكل في دايركت ميكانيكال ترانسفيشن فاكتور يبقى عدانا حفرات الالو امراض من ثاني الثاني في كده بين الدايركت وفي النقطه Must have possible to do science. Science and our values they want to change. So I didn't know where can it be mechanical or biological. Biological change. Change is not the one. It changed the sheets. I will change a number of ليه ما تغييف في العدد؟ ليه ما تغييف في الشكل يتلعبوه، ذا هو بيولوجي كده لو الحشرة هتغيب في العدد، هتكفن في العدد يصبح مرتبليكيشن كده؟ يعني مرتبليكيشن يقول لك جروبانجيشن جروبانجيشن يعني مرتبليكيشن قول لي بقى إيه اللي تهدتو